cell of the box yes yes si somos Tak. Definitely. Insyaallah. Insyaallah. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab haqil buzaq bil minal masjid. Qala hadathana Qutaibah qala hadathana Ismail ibn Ja'far an Muhammad an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallam ra'a khamatan fil qiblati fa shaqqa alaihi hatta ri'a fi wajhihi فقام فحققه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة فلا يبذقن احدكم قبلى قبلته ولكن عن يساره او تحت قدميه ثم اخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعلها فعلى هكذا يعني, يعني البزاق حق البزاق بيد من المسجد إذا بدغ في الجدار هذا يحقه وربما طيبه بطيب ولذلك البزاق في المسجد خطيئة سيئة فطارتها دفنها كما ياتي ولذلك الانسان لا يبزق على القبلة لماذا فإنه يناجي ربه أو قال إن ربه بينه وبين القبلة الله شبحانه وتعالى بينه وبين القبلة ولا يبزغن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساله إذا كان في المسجد والمسجد من تراب أني يساريه ثم يتكنه أو تحت قدمه أو يعني في رجائه أو إن كان له منديل بزق في المنديل نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أنا عبد الله بن عمر. Anas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam raa busaqan di jidar al-qibla, fahkahu, thumma akbala al-nasi, fakal. Iza kara ahdum yu-culli, fala yabsuqtib al-wajhi, fa-inna Allaha qibla wajhi iza culla. Qal hadhtana Abdullah bin Yusuf. Qal, akbarna Malik an Hisham bin Uroa, an abihin an Aaishah amil muaminin. Anas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam raa fi jidar al-qibla timukhatan, atau busaqan. أو بصاقا أو نخامة فحكه نعم يعني البزاق والمخاط والنخامة النخامة من الداخل نعم. هذا المخاط وهذا البزاق المعلوم هذا فلذلك الإنسان لا يبزق ولا يتمخط ولا يتنخم في المسجد لا ينبغي له ذلك المسجد لابد أن يكون يعني طيبا وطاهرا وأن يبخر بالبخور وأن يزعفر بالزعفران لأنه الناس يجتمعون فيه وتأتي إليه الملائكة ولأنه بيت الله يناجى فيه الله سبحانه وتعالى نعم. باب حق المخاط بالحصى من المسجد وقال ابن عباس إن, إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا يعني أنت ذاهب إلى المسجد إن وطئت يعني بنعالك على قدر الرطب يعني لين فاقسله وإن كان يابسا فلا وإن كان رضبا ويستطيع أن يزيله بالحك الشديد فما يفعل في القفة أو يفعل في النعال فله أن يفعل هذا نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبارنا إبراهيم بن سعد قال أخبارنا ابن الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أباه ريرت و سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآ نخامة في جدار المسجد فتناولا حصاة فحكها فقال اذا, تن إذا تنخم أحدكم فلا ينتخم كبل وجهه فلا ينتخمنا فلا ينتخمنا فلا يت... يا... يتنخمنا كبل يتنخمن وجهه ولا عن يمينه وليبسق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى فلا يتنخمنا كبل وجهه ولا عن يمينه وليبسق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى يعني أن المساجد إنما بنيت للعبادة ولم تفنى لهذا القدر وإن كان البزاق طاهر لكن ليس الطاهر هذا موضوعه ال المسجد لأن المسجد وضعه لل للعبادة ولذلك حكى أنه يصلى سلم يحصى وفي بعض الروايات يعني طيب هذا وكان إن كان البزاق البزاق بيطيب نعم Ba'at la yabsu'an yaminihi fi salah. Qala haddasana Yahya ibn Bukair. Qala haddasana layasu'an uqail. An ibn Shihabin, an humaydi ibn Abdirrahman. Anna abahu rayorata. Wa aba sa'id akhbarahu. Anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ra'anu khamatan fi haitil masjid. Fatanawala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hasatan. Fahakkaha thumma qal. Fahakkaha. Fahakkaha. Hmm? بتا فحكها ونبي كف امم طيب فحكها ثم قال اذا أحدكم فلا يتنخم قبل وجهي ولا عن يميني ولا يبصق عن يساره او تحت قدمي اليسرى نسبه الشبيب الحديث الماضي نعم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني قتاده قال سمعت انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم La yakfilan pada kumben yadhih walan yamiini, walakin an yasari atau tahtari jilih. لا يتولى يبزق أن يميّن، ولا بين يده، ولا شيئا إذا كان في الصلاة أن يساري أو تحت قدمه ويتفنه بالتراب. نعم. باب لا يبزق أن يساري أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا آدم Kata, hadassana Shu'bah. Kata, hadassana Qatada. Kata, sambil tu Anas bin Malik. Kata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innaal Mu'min, iذا كان في الصلاة فإنما يناج ربه فلا يبرز قنّ بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. Kata, hadassana Ali. Kata, hadassana Sufyan. Kata, hadassana Al عن حماد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam abu sara nukhamatan fi qiblatil masjid fahakkaha bihasatin thummanaha an yabzukan rajulu baina yadaihi awan yaminih walakin an yasari awtahta qadamihi al yusra bab kaffaratil buzzaq wa'ana zuhri wa'ana zuhri sami'ah humaydan an abi sa'id nahwah wa'ala innahu sami'ah humaydan an abi sa'id nahwah nahmah باب كفارة البزاق في المسجد. البزاب. قال حدسنا آدم. قال حدسنا صعبة. قال حدسنا قتادة. قال سمعت أن سبنا مال. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارةها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة سيئة إذا الإنسان يعني بزقة أو تنخم أو تنخع <تصفيق> وأراد أن يبزق يعني لابد أن يبزق ويدفن هذا بالتراب وإلا بزق على ثوبه به أو على رضايه أو إن كان له منديل في منديل نعم. باب دفن النخامة في المسجد قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق أن معمر عن همام سمع أباه ريرته. قال إنه سمع. م? قال سمع ابو هريره انه سمع ابا هريره قال انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصق امامها فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره او تحت قدميه فيدفنها فيدفنها الـ الـ الإنسان لأنه يقوم بالصلاة ويقبر ويحرم ويمنع عليه الكلام والعمل والفعل إلا ما يصلح الصلاة من صلاة قراءة وركوع ورفع وتسبيح وتعظيم لله سبحانه وتعالى ولذلك يعني هذا البزاق ينافي هذه العبادة بهذه الصورة لكن إذا حصل الإنسان طاري يعني بدره البزاق أو جاء إليه هذا البزاق أو النخامة أو كان مريضا لا منع يستعمل منديلا أو يستعمل بداءه أو ثوبه لكن لا ينبغي له أن يبزقه أمامه ولا عن يمينه كما ذكر هذا الحديث عن ال... عن يمينه ملك وأمامه ربه وإلهه وخالقه ينبغي أن يتأدب معه فإذا كان معه رجل كبير أو عظيم فهو لا يستطيع أن يفزقه في أثناء وجد هذا الشخص ولا سيما إذا كان في اتجاهه أو في الجهة يعني من أمامه فلا يبزغ إليه لا يستطيع أن يبزغ إليه أبدا فلذلك فالله أولى أن يبجل وأن يحترم وأن يوقر وأن تنزه هذه المساجد التي هي بيوته من هذه القادرات نعم باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف صوبه إذا قر يعني يعني سريع عنه. نعم قال حدثنا مالك بن عثمان قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خامة في القبلة فحكها بيدي ورأ منه كراهية أو الرؤيا كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إنا أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه فإنما, فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين كبلته فلا يبزقن في كبلته ولكن عن يسار أو تحت قدمه ثم أخذ طرف رداءه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا لما يفعل هكذا البزق لا يقع بقية البزق لا تقع على الأرض لكن لو بزق محل واحد ثم تركه لم يفعل شيء لأنه ربما يقع على الأرض لكن لما يقول هكذا يرد الثوب على بعضه على بعض فيذهب البزار البزار يذهب هذا في الثوب والعلة في ذلك أن الله قبل وجه المصلي هذا على أصله ليس مؤولاً لا يؤوله إلا المؤولة أما على وجه الحقيقة فهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وسمعناه في الحديث هذه التي مرض علينا يعني أكثر من واحد أو اثنين أو سلاسة وكلها تتحدث على أن الله سبحانه وتعالى قبل الوجه وأن العبد يناجي ربه ولذلك إذا بزق انصرف الله عنه إذا بزق ظبل وجهه انصرف الله عنه فلذلك يعني الحديث كما هو على ظاهره نعم باب بابعظت الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلة هنا؟ فوالله ما يخف علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري هذا إضغة الإمام الناس في إتمام الصلاة أي بسبب ترك إتمام الصلاة ترك الطمانينة أو الاعتدال أو ترك الخشوع كما ذكرها هنا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم لكون القبلة في هذه الجهة وأنتم من ورائي لأن من استقبل شيء أن استدبره إذا استقبلت شيء استدبرت هذا الذي يعني ورائك فلا تراه لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة. هذا العمل الصلاح ليس على على الدوام، ليس دائما العلم اختلفوا يعني هل له يعني عينان يرى بهما هذا لا يصح. لو لو له عينان إذا ما سجدا فلا يرى لا يرى إلا إلى إلا أعلى ولذلك أن الله سبحانه وتعالى الصحيح أنه يكشف له الحقائق في أثناء ما هو في جهة القبلة في أثناء ما هو في جهة القبلة هذا هو الصحيح يعني من المعنى ولذلك يعني يرى الركوع والخشوع ومن من يلتبت في صلاته ومن لا يتم الركوع أو السجود أو حتى من يتلعب في صلاته فيكسبه الله سبحانه وتعالى له هذا خاص هذا خاص بالصلاة هذه الرؤية خاصة بالصلاة لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى دائما وأبدا من خلبه ليس هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم Nah. Kata hadisnya Yahya bin Utsalih. Kata hadisnya Fulayh bin Sulaiman. Anhilal bin Ali. Anas bin Malik. Kata, "Sila binanabiu. Sallallahu alaihi wasallam." Salatan. Sila lena. Sila binah. Baik. Sumpah rakyat minbar. Sumpah rakyat. Sumpah rakyat. Sumpah rakyat minbar. Kata, "Di salat dan di ruku, Inni laa raqum min نعم يعني صلى بنا أو صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يعني إحدى الصلوات ثم بعد ذلك رقيه على المنبر ووعظ الناس وأخبرهم وقال إني أراكم من ورائه كما كما أراكم الآن يعني في الصلاة مثل ما أنا الآن أراكم لو فعل أي إنسان يعني فعلا أو من العب عالي فأنا أراه لأن كذلك في الصلاة يعني إذا قصر إنسان في أداء الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يعني أطلعني وكشف لي بأن أراكم وأنا أمامكم نعم Bab, hal, ia, masjid, bani, fulan. Kata, had, sana, Abdullah, bni, Yusuf. Kata, akhbar, sana, Malik, an, Nafi, an, Abdullah, bni, Umar. Kata, Rasul, Allah, Sallallahu, alaihi, wasallam, sabqah, baina, al, khayl, al, lati, adzmirat, min, al, min, al, hafiyah. Kata, amadhuh, saniyah, al, wada'ah. Kata, sabqah, baina, al, khayl, al, من ثنية إلى مسجد بني زريق، وأنا عبد الله بن عمر كان في من منسابق بها. هل يقال مسجد بني فلان؟ هذا للتعريف. مسجد الحي الفلاني أو مسجد الجماعة الفلانية أو مصلّى كذا وكذا كما ها هنا يعني إلى مسجد بني زريق. يعني جماعة من جماعة أو أهل آه المدينة هذا لا ينافع أن المساجد لله هذا ليس فيه منافع لأنه قصد به مجرد التعريف مجرد التعريف مسجد قباء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد التنعيم مسجد بلال مسجد فلان هذا هذا من باب الإضافة التعريفية ليست الحقيقة الحقيقة أن المساجد لله سبحانه وتعالى نعم باب القسمة وتعليق القنو في المسجد قال أبو عبد الله القنو العذق والإثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل سنو وسنوان تعليق الغنو في المسجد أو القسمة يعني يقسم بين الناس في المسجد تعليق عن التمر أو الأشياء يعني التي تقسم لأهل المسجد إذا جاء بها الإنسان من باب الصدقاء والحديث أو أكل الطعام في بعض الأوقات إذا لم يكن فيه يعني دهن كثير يعني يلوث المسجد أو شرب اللبن في المسجد أو أكل التمر يعني في المسجد فهذا يجوز كما قال يعني ها هنا فوقال كما قال القن والعزق العزق هو التمر يقال يعني قنوان يعني الواحد قنو كما ذكر قنوان والجماعة أيضا قنوان يعني الجماعة مثل الصينو هو هذا ظاهر فلذلك هذا الذي يعني ذكره الإمام البخاري سيذكره في هذا الحديث يعني قسمة الأموال في داخل المسجد لا ينافي نعم والقنين هو التمر يعني نعم عذق نعم وقال إبراهيم يعني ابن الطهمان عن عبد العزيز من الصحابي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 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله وأنور بعضهم يرفع يرفعه إلي قال لا قال فرفعه أنت علي قال لا فنصر فنصر منه فنصر <تصفيق> عرفت نصر يعني خفف منه فنصر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنصر منه ثم احتمله فعلقه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبعه ومبصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم هذا المال الذي جئ به من جهة البحرين مال كثير انثروه في المسجد صبوه نثر صبع يعني صبوه في المسجد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه لم يعيره ولم ينظر إليه ولم أغض الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى حدا إلا أعطاه كلما رأى شخص من الصحابة قال له تعالى خذ خذ الذي يكفيك وكل إنسان يأتي بكيس كبير أو ثوب كبير يصب فيه يحمل العباس عما النبي صلى الله كبير جدا فنثر ونثر وصب وصب ذهب يقله ويرفعه ما استطاع يعني أراد أن يساعده واحد فقال يعني مر واحد من الناس يرفعه يحمل بنفسك يحمل الذي يستطيعه طيب تعال أنت ابن أخي لا نذر منه قليلا يعني صب من المال الذي صباه في ثوبه على المال الموجود المزيد، وذهب يقله كذلك ما استطاع، فقال مرة يعني مر يعني واحدا، أنت لا، فنثر منه إلى أن استطاع، فأخذه وذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه يعني مستغربا، ما يفعل بهذا المال كثير. متعجباً يعني منه يعني متعجباً من الحرص هذا حرص جديد مع أنه رجل كبير يعني في العمر من أجل الأولاد من أجل المستقبل ليس كذلك قد يبلغ السبعين ولكنه يكون حيصاً على المال أكثر من من هو أشرنا عاما يرى المستقبل مع أنه يموت بعد يوم أو يومين فيؤمل إذا ما كبر الإنسان شب معه الحرص وطول الأمل ويمر علينا هذا الحرص وطول الأمل ولو كان من آدم وواديين من ذهب لابتقى ثالثا نعم هذا فيه دليل على أن الأموال صبت في المسجد وأن الناس أخذوا وهذا لا ينافي بناء المساجد للعبادة وما شابه ذلك نعم باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله سمع أنساً wajatun nabiyya anna hu wajatun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fil masjid ma'ahu nasun faqumtu faqala li arsalaka abu talha hmm? uh. arsalaka abu talha kultu na'am faqala li to'amin kultu na'am kala liman ma'ahu kumu faantalaqa waantalaqtu bayna aidihim jadi yani, uh, sebab menda'a li to'am jadi yani, jika ya, nasi masjid إذا كانوا في المسجد وأراد أحد الناسا يدعوهم إلى الطعام لا مانع يذهب إليهم أو يرسل يعني إنسانا ويقول لهم إن فلانا يدعوكم إلى الطعام كما فعل أبو طالحة أرسل أنسا رضي الله عنهما ولما وقف فكأن أنس يعني يريد أن يدعو النبي وحده ولكن وجد معه جماعة وفي بعض الروايات لعل الطعام كان قليلا لا يكفي هؤلاء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بادره وسابقه بالحديث فقال أرسلك أبو طلحة قال قلت نعم فقال لطعام قال قلت نعم فقال لمن, لمن معه قوموا وانطلق وانطلقت بين أيديهم وسيز الحديث يعني مطول وانا النبي صلى الله عليه وسلم دعى في الطعام وبارك الله فيه نعم باب القضاء واللعان في المسجد قال حدثنا يحيى الرجال والنساء نعم نعم طيب قال حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال أخبرني ابن الشهاب عن سهل بن سعد ان رجل قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا اياك تلوه فتلا عنا في المسجد وانا شاهدون تلا عنا في المسجد وانا شاهد هذه الملاعنه التي وردت في اول سوره النور يتهم الرجل زوجته بان وجد معها رجلا او الزنا او ادعى بأن هذا الحمل والجنين الذي في بطنها ليس له باعتبار أنه لم يأتي إليها منذ فترة أو بعد أن طهرت يعني في أشياء لها قراهن يعني قراهن طهر أو طهرين لم يأتي إليها أو رأى شخصا بعينه فهنا الملاعنة يتلاعنان يعني كل كل منهما خمسة أيمان كما هو معروف في القرآن الكريم وسيأتي علينا إن شاء الله تعالى في موضوعه ساقوا هنا لأن اللعان والقضاء يجوز بالمسجد ولأن المسجد هو ديوان المسلمين الديوان الكبير بل محل حكم أهل الإسلام نعم باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس يعني لا ينظر ولا يتحسس حيث قالوا له اركع أو زجد أو صلي يصلي نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن عبد بن شهاب عن محمود بن ربيع عن عذبان بن مالك رحمه محمود بن ربيع عن عذبان بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك قال فاشرت له الى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجبان بن مالك صحابي مرة علمنا في كتاب الغسل لو تذكرونه الذي قال له النبي صلى الله لعلنا عجنات ناداه وسرخ فيه آه ليخرج آه معه وخرج وكان يجام في زوجته ولم ينزل فأصابه الكبر والعمى في أواقر حياته النبي صلى الله والعجب في الأمر أنه عاش زمانا بعد الإسراء صلّى عليه وسلم وهو يصلي يعني بقومه بقومه فأنكر بصره وكان ضخما وكان بينه وبين قومه يعني هذا الوادي والقناة التي تجري فيها المياه مياه المطر وما شابه ذلك فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتي إليه ليصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى يصلي فيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ضحى معه أبو بكر وجاء الناس من الحي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عبان المالك في حديث يعني سيمر علينا في الحديث القادم والباب بوابة القادمة بإذن الله تعالى الشاهد فيه صلاة النوافل يعني فيه جماعة والشاهد فيه أن الإنسان إذا دخل في البيت لا ينبغي له أن ينظر يعني في البيت حيث أمر بأن يجلس فليجلس وحيث أمر بأن يصلي فليصلي وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المساجد في البيوت. وصلى البارئ بن عازب في مسجده في داره جماعة. قال حدثنا سعيد بن عفير. قال حدثني الليس. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود ابن رابع الأنصاري الربيع الأنصاري أن عتبان بن أول الربيع م? محمود بن الربيع Mahmud bin Rubi' al Ansari, An-Nadban bin Malik, w/huwa min ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, m/mn shahida baderan min al Ansari, anhu ataa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakal, ya Rasulallah, kada ankaru baccari, waana ucssli liqawmi, faihda katan al amtaru sal al wadi aladi baini wabainhum, lama lama astatig anaat ya masjidhum, fucssli ya bim wadidtu ya Rasulullah annaka ta'atini fa tussalli annaka ta'atini annaka ta'atini fa tussalli fi bayti fa attakhidhu fa attakhidhu musalla fa attakhidhu fa attakhidhu asli amat mafthuh fa attakhidhu musalla قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عدبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فكمنا فصففنا فصلى رقعتين ثم سلم قال فحبسناه على وحبسناه. قال وحبسناه على خزيره صنعناها له قال فسب في البيت رجال من اهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم اين مالك اين مالك بن ذخيش اين مالك بن ذخيش او ابن دخسن او ابن فقال بعضهم ذلك منافق ذلك منافق لا يحب الله ورسوله ذلك منافق لا يحب الله ورسوله هنا ذلك شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك على تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله عالم قال فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fa inna Allah Qad harram ala nari man kal La ilaha ila Allah Yabtagi bithalika wajh Allah Kala bin Shihabin Thumma saaltul Husayna bin Muhammadin Al Ansari Wahua ahadu Bani Salim Wahua min saratihim An hadithi bin Mahmood bin Rabi' Fasaddaqahu bithalik Hadith Bab al-Masajid البيوت يعني البيوت الكبيرة او كل بيت ينبغي ان يكون فيه يعني مسجد يعني مصلى يعني ليس لا لا لا مسجد مثل هذا يعني المكان الذي يصلي فيه الانسان هذا يسمى مسجدا كذلك اذا كان يعني معه في البيت يعني زوجته أولاده والبيت الذي حوله من إخوانه أبو أو أبوه أو أمه في بعض المرات لا يذهب الإنسان إلى المسجد لصلاة الجماعة لأي أمر ما فيكون عنده مصلح هذا يسمى مصلح سواء كان داخل البيت أو بين البيوت مصلح صغير صلي فيه الناس جماعه ويقومون مقام الجماعه كما قال وصل وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعه في مسجده في داره جمع هو ساق حديث محمود الربيع ان ادبان المالك الذي ذكر البخاري طرف من حديثه في الحديث الماضي القصة بأجماعها وأنه هو كان إمام هؤلاء القوم من أهله لكن يسيل الوادي ويمنعه من الحضور إلى الصلاة فودى. يعني تمنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه في بيته وصلى له في مكان فيتخذه مزيدا عندما لا يستطيع الذهاب إلى ذاك المزيد الذي يصلي به لهم وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هو هو أبو بكر عندما ارتفع النهار قبل الزوال. وصلى له يعني قال أين تحب أن أصلي أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية إلى يعني جانب من الجوانب من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وبعد الصلاة حبسناه فأنه أراد أن يذهب فحبسه لطعام هذا الطعام هو هذه الخديرة التي صنعها الذي قال صنعناها له الخديرة يعني عصيدة تعرفون العصيدة ما تعرفون عصيدة يعني تصنع من اللحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق مع بعض يصير كالعصيدة إن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة إذا دقيق مجرد الدقيق يكون عصيدة أما إذا كان فيه هذا اللحم المقطع وعليه الدقيق وأجب بالعصيدة لكنه يسمى خزيرة نعم هذا هو الذي يعني فعله للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء الناس الناس جاءوا سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم جاؤوا واجتمعوا يعني كما قال ذهوا عدد يعني جماعة ثم سألو عن مالك ابن الدخيش وهو قريب وهو بعيد بيته من عزبان فقالوا أين مالك فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله يعني كذاب ودجال ومنافق يتظاهر بالإسلام والمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أطلعه على ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله يريد بذلك إذا كان يريد بذلك وإن شاء الله لا يجوز أن يقال له أنه منافق والرجل كان يعني من السابقين لكنهم قالوا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين نرى كثيرا مع المنافقين يعني يمشي معهم أو يجلس معهم لعله يجلس معهم أو يمشي معهم من باب أنه ينصح لهم ومن باب أنه يكلمهم صحيح هذه عن شبه الإنسان إذا ذهب مع إنسان متهم في دينه سواء كان منافقا أو ملحدا أو علمانيا أو ما شابه ذلك إذا أكثرت التردد إليه يصيب الناس لا ع وقد تكون عند يعني رجلا صالحا وخيرا وتريد يعني إصالة المعلومة الصحيحة إلى هذا الشخص أو تريد هدايته إلى الصراط المستقيم أو أنك ربما تحاوره لعل لعلك أن تشفيه مما وقع فيه من الحاد أو علمنا أو أي مرض من الأمراض التي جعلت الناس يتيمونه على دينه فلا بد لك يعني أن تخبر الناس وإذا رأك الناس لا بد أن تقول أن تقول والله أنا أنا ليست لي علاقة بهذا الشخص لكن أنا أتكلم معه وحاوره وحدثه في بعض الأمور لعل الله سبحانه وتعالى تعالى أن يشفيه لعل الله سبحانه وتعالى تعالى أن يهديه وهكذا هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت من الذي يشهد لك لا يستطيع أحد من الناس أن يشهد لك فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وابن شهاب قال سألت الحسين بن محمد الأنصار وهو أحد ابن سالم يعني منا جماعة هذا أجبان محمود من الربيع وهو من سراتهم أنا الحديث محمود من ربيع فصدق بذلك يعني من سراتهم من أشرافهم أو من ساداتهم أو من جماعتهم نعم. باب الطيامن في دخول المسجد وغيره وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى.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 يقول عن عن الاجتماع الناس قالوا في اجتماع للمحلة يعني ال ال البلدة أو القرية أو الحي على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه هذا صحيح ليستفيدوا منه وليتعلموا منه لا مانع قال ويتبرك به كيف يتبركون به؟ هذه من المؤثرات المذهبية البركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم البركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال المعلق الشيخ بن باز هذا فيه نظر والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة وغيره لا يغاس عليه لما بينهما من الفرق العظيم أنت متأكد ومتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذو بركة أليس كذلك لكن لا تتيقن أن فلانا هذا ذو بركة ربما يعني تظن أنه من أهل الخير ومن أهل الفضل ومن أهل البركة تظن ظنا فالظن لا يعني به في مثل هذه الأمور ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما وقع من بعض الناس إذا فتحنا هذا الباب يتعلق الناس بهذا الشخص ويرتبطون به في حياتهم وربما في مماتهم يظنون أنه ينفعهم في الحياة وفي الممات ولذلك ما يؤدي إلى الشرك أو يفضي إلى الشرك أو يكون يعني وسيلة إلى الشرك فهذا يمنع هذا يمنع فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه لا يقاس عليه نعم باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذ قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. ورأع عمر الناس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبرة القبرة ولم يأمره بالعيادة. بالعيادة. ولم يعمره بالعيادة. هذا الباب ولا حديث الوارد فيه هل تنبش قبور مشركين جاهليا؟ دون غيرها من قبور الأنبياء وأجبائهم لما في ذلك من الإهانة لهم بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم المشركين لا حرمة لهم هل يعني هذا؟ نعم صحيح أن يوصى الله سلم نبشى قبور المشركين أما قبور الأنبياء فهذه لا يجوز لأنها محل حرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكره الآن لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور يكره يعني يحرم ليست الكراه كراهه التنزيه إنما كراهه التحريم لأن الصلاة بالقبور ليست مقرها في الحسب لأنها باطلة ليس ذي القبور محلاً لل... للصلاة ليس ذي محل الصلاة فلذلك يعني هذا الحديث يأتي موصولا لأن الله اليهود تخذ قبر أنبيائهم مساجد فإذا بني المسجد على قبر نبي فيهدم هذا المسجد ولا ينبش القبر لأن القبر يعني محترم لكن يهدم هذا المسجد لأن المسجد هذا هذا يعتبر مسجد يعني في غير محله لا تجوز صلاته فيه تقول أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا رسول وهذا كذا نعم هذا نبي وهذا رسول وهذا كذا وكذا وكذا لكنها هي مسألة عبادة مسألة عبادة نعم قال حدثنا محمد بن المسنة قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن آشة أنا أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوره Fadkara Fadkara. Itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakal. Ina Ulaik. Jika. Kena. Fihim. Raja. Salih. Famaat. Famaat. Banau. Ala. Kubri. Masjidan. Wacawru. Fihah. Wacawru. Fihit. Kesuar. Fulaik. Shiar. Al. Khaliq. Ina. Allah. Yum. Al. Qiyamah. Kala. Had. Sana. Musaddad. Kala. Had. Sana. Abdul. Waris. An. Abi. Tiyah. An. Anas kala qadima nabiyu sallallahu alaihi wa sallam al-madina fa nazala a'ala al-madina ti fi hayin yuqalu lahum bano amrin ibn auf faqaman nabiyu sallallahu alaihi wa sallam fihim arba ashrata laylatan summa arsala ila summa arsala ila banin najjar fajau muqallidi suyuh muqallidi suyuh fajau muqallidi suyuh ka'anni anzuru ila nabiyu sallallahu alaihi wa sallam ala rahilatihi wa abu bakrin ridfuhu وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ فكان من بني نجار فقال يا بني نجار سامنوني بهاعطكم بها هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس Fakana fihm aakulukum kuburul musyrikin, wafihh karib, wafihh nakhil. Fakamar Nabiyyu shallallahu alaihi wasallam bikkuburul musyrikina fannubishad, thumma bilkarib fassuwiad, wabin nakhil fakuti'ah fassafun nakhilatiblat almasjid, wajalu izzadatihi alhijarah, wajalu yankulun alsakhra, wham yartajzun, wal Nabiyyu shallallahu alaihi wasallam ma'hum, wahoo yakul Allahumma la khaira ila khairul akhirah. فاغفر للأنصار والمهاجرة نعم وفي الباب الماضي قال ولم يأمره بالإعادة لأن أنس صلى ولم يدري أن ها هنا قبور لذلك لأنه لم يتعمد من تعمد وعلم أن ها هنا قبور هذا الذي تنصر صلاته أما إذا كان يعني لم يعلم قط كان يجهل فهذا لا يدخل في هذا النهي ثم ساق حديث أم حبيبة أم سلمة كلاهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما من قريش وكلاهما كان أو كانتها في الحبشة ورأتا هذه الكنيسة وذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا الحديث, الحديث الآن يعني إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورة فأولئك شراروا في خلقه عند الله هم القيامة الذي يبني بناءً أو مسجداً على وليه فأولئك شراروا في خلقه هذا قد يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يتأولون مثل هذا الحديث لا أدري يعني كيف يتأولونه والحديث ظاهر وواضح وبين وعام يتناول كل من فعل هذه الفعلة، فلذلك هذا يعني كراهة الالصلاة في هذه القبور لا بد الإنسان أن يتعلم. من دينه ما يعرف هذه العقيدة على وجه الخصوص، وما يتبع العقيدة من العمل والشريعة والدين والتدين، حتى لا يقع في حبائل الشيطان وحبائل الشياطين من الإنس يزينون له ويحسنون له ويقولون له إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم والآن متفون في في مسجده ولو كان هذا يعني ممنوعا لما فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني ربما يزينون ولذلك يعني ويحسنون من هذا الجانب البناء على على قبل الولي على قبل الصالح كما يزعمون ربما هو ليس بصالح. في الغالي يقوم من شاكلة هؤلاء الذين يتكلمون مثلهم في معتقده ومعتقدهم وفي تدينه وتدينهم في كل ما يذهبون إليه ويذهب فلا يكون وليا لكن لما كان متقدما عليهم جعلوه من الأولياء ومن الصالحين وربما كان أجهل من جاهل لا يعلم شيئا يعني كثير من من يدعى له الولاية والصلاح لا لا لا لا لا علم له وربما لا عقل له وربما كان أبلها من البله وهم بأنفسهم يعني ذكروا أن من الأولياء من هو بهذه الصورة لا يميزون طيب الذي لا يميز هذا ليس يعني مخاطب ولا مكلف يعني من كان مجنونا أو أبلها كما يسمونه فهذا غير مخاطب غير مكلف بتكاليف الشريعة لا هم يعتبرونه يعتبرونه من الأولياء الكبار فلذلك يعني يتذرعون ويحتجون ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني في, في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا وكانت حجرته الشريفة خارجاً للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته خشية أن يعبد أو أن يتخذ قبره ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن القوم يعني يحاولون أن يجدوا إلى مسلكهم هذا يعني شيء من الدليل ويترك ويتركون قواطع النصوص في ذووتها وفي دلالاتها والحديث الأخير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثامن واشترى هذه الأرض التي فيها الخرب وفيها قبور المشركين من بني النجار أو من أيتام من بني النجار ودفع لهم الثمن صلى الله عليه وسلم ونبش القبور قبور المشركين نبشت وأخرجت خارج المدينة والخرب سويت وبني المسجد والنخل ما كان على هذا الأساس جعلوه على هذا الأساس وبنوا عليه صفوا النخل قبلة المسجد جعلوه قبلة المسجد وبنوا عليه وجعلوا عضاضيه الحجارة يعني ما بين هذا وما بين هذا وكانوا يحملون الصخر ويرتجزون مع بالشعر من أجل يعني أن الشعر يعني خاصة الخفيف يخفف لهم التعب. ويقولون كما ذكر اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاقبل للأنصار والمهاجرة نعم باب الصلاة في مرابد الغنم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن, أبي الطيا عن عبي طياه عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابد الغنم ثم سمعته بعض يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد نعم مر على هذا باب الصلاه في مواضع الابل قال حدثنا صدقه ابن الفضل قال اخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رايت ابن عمر يصلي الى بعيره وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل باب من صلى wa kudamuhu tanurun tanurun atau narun atau syai'un mima yu'bad faarada bihi Allah ta'ala wa qala al-zuhri akhbarani anasun qala nabi sallallahu alaihi wa sallam uridat aliyya an-nar wa ana usalli qala haddathani abdullah ibn Maslama. an malik an zaid ibn aslam an ataa ibn yasar an Abdullah ibn abbas qala in khasafati shamsu وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اريد النار فلم ارى منظرا كيوم قطن افظع كاليوم قطت افظع ينبى صلى وقدامه التنور التنور يعني النار هو الموقد الذي يصنع عليه الطعام هذا هو التنور يعني لا كان قدامه تنور أو نار أو شيء يعبد يعني من دون الله حجر وصلى وهو لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى لأنه هو ليس من عبدة النار ولا من عبدة الحجارة ولا هذا ولا هذا فصلى فصلاته صحيحة لكن يحاول يعني بقدر الإمكان إذا كانت هذه الأماكن أماكن عبادة لا يدخل إليها كما جاء علينا يعني لا يدخل الكنيسة من أجل أن يصليها ولا يدخل معبد النار من أجل أن يصليها لله رب العالمين ولا يدخل موضع من مواضع المشركين. من اجل ان يصلي لله سبحانه وتعالى لكن هذه عرضت له عرض فصلى بصلاته صحيحة وذكر الزهري قال اخبرني انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي النار وانا اصلي يعني ان يسرى صلى كان يصلي بصلاه الكسوف وعرض عليه النار النار التي آه أعدها الله لأهل الكفر النار الأصلية ما هذه إلا جزء من هذه ناركم جزء من سبعين جزء لأنه ليس يعني لما صلى وعرض عليه النار ليس كان هذا يعني بخاطره هو ولا بإرادته هو صلى الله عليه وسلم وكما ذكر في هذا الحديث فاتح حديث كثير جدا أوريت النار مثل حديث أبي سعيد فلم أرى منظرا قال كاليوم قط أفضع فإذا كان يعني بهذه الصورة فلا يواخذ الإنسان إذا صلى إلى شيء يعبد من دون الله وقصد هو وجه الله سبحانه وتعالى فلا يدخل في هذا الـ الـ الـ الـ المنع المنع هذا المنع في الذي يتحرى هذه المواضع يذهب إلى قبل فلان ليصلي عنده أو يذهب إلى المكان الفلاني لأن فلان هناك صالح فيصلي عنده لكن إذا كان يعني وقع من غير قصد فهذا لا شيء فيه نعم باب كراهية الصلاة في المقابر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا باب الصلاة في مواضي لأن القبور لا يصلى بها الميز يصلي هذا هو التجبيه يعني يعني اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. الميت لا يصلي. انقطع عمله هو لم ينقطع? انقطع عمله. الو... الذي ورد ان يصلون هم الانبياء. ما عدا الانبياء لا. يصلون بقبورهما الانبياء. هذا ورد. لكن بقية الناس. انقطع عملهم فلا يجوز أن يقاس على النبي أو الأنبياء كائنا من كان أي إنسان لا يقاس على الأنبياء ولذلك قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا اجعلوا من صلاتكم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولذلك كراهية الصلاة في المقابل كراهية التحريم وليس كراهية التنزيه الذي يقولها الفقهاء إنما التحريم يعني لا يجوز الصلاة بالمقابل لأن ليس هذا محل الصلاة كيف الموتى لا يصلون الموتى لا يصلون أجيب يعني الشيخ يقول فأما جواد الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في هذا الحديث ما يوخذ منه ذلك يعني ينقل عن بعض يعني العلماء قال قلت إن أراد أنه لا يوخذ منه بطريق المنطوق فمسلم قال يعني بطريق المفهوم هذا بطريق المفهوم وإن أرادنا في ذلك مطلقا فلا وغلب النهاية تبع للمطالع إن تأويل البخاري مرجوع والأولى قول والأولى قول من قال معناه إن الميت لا يصلي في قبره وقد نغلب من منذر عن أكثره العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة هذا هذا هو الصحيح هذه تأولات يعني الفقاء يحاولون يأولونها ويصيبون الألفاظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار يعني هذا النص يعني راجح ومرجوح وما شابه ذلك فصاحب الكتاب هو أعرب من هؤلاء جميعا وما هم إلا عاله عليه وهو أعرب بما يستدل به وهو أعرب بتراجمه هم يعني لهم أن يحاولوا أن يعرفوا هذه المعاني فإذا يعني اهتدوا اهتدوا إلى معرفة فبيها ونعمة هذا أفادنا وإلا فنحن مع التراجم ومع الألفاظ الواضحة والظاهرة والبينة في هذا المعنى وكما قال ابن منذر أن المقابر ليست محل صلاة نعم باب الصلاة في مواضع إلا و والعذاب ويذكر أن علي رضي الله عنه كاره الصلاة بخسف بابل. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكون باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم لا هذه مواضع الخص مواضيع العذاب وباب كما ذكر ال ال الإمام هذه المواضع الإنسان يبتعد عنها لهذا الحديث لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكينا فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم من أجل أن لا يصيبكم الذي أصابهم هذا هو الدليل على المنع من الصلاة في هذه المواضع المقروهة التي حصل فيها الخصر حتى لا يقع وجه الشبه بينكم وبينهم فإن كان لابد داخلا لابد أن يكون باكيا لا بد أن يكون باكيا أما أن يصلي وهو مستريح ومطمئن في هذا المكان فلا يمر علينا حتى اللا اللا اللا اللا اللا اللا اللا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في ديار سمود الذين عجنوا العجين بالماء الذي فيه العذاب أمره بأن يراق untuk menyerangkan di atas dan berkata untuk menyerangkan untuk menyerangkan kerana ini adalah maa tidak ada masalah betul dan berkata dan berkata Umar r.a tidak kita tidak masuk dari jika kita untuk menyebabkan yang ada di dalam suara dan Ibn Abbas menyebabkan di dalam biaya tanpa biaya di dalam البيعة هذه الـ الـ الـ الـ الـ الكنائس هذه. آآ معبد النصارى آآ او معابد اليهود. عمر رضي الله عنه قال اينا لا ندخل كنائسكم من اجل التماثيل. لان فيها التماثيل. فيها التماثيل. فيها التماثيل لو كان يعني لا يجد فيها تماثيل هل يدخل لا يعني يدخل من باب الضروة كما كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل كيف ذلك هل يدخل يعني البيعة يعني قال هذا الأسر وصل عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم وقال أحب أن تجيئني وتكرمني فقال له عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي بها يعني التماثيل هذا عمر رضي الله تعالى عنه وأما أثر بن عباس وصله البغوي في الجعديات وزاد فيه فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر يعني اذا اصابه المطر ولا يجد مكانا الا هذه البيعة او هذه الكنيسة فاذا دخل ووجد فيها التصوير يخرج ويصلي في المطر يعني لا يدخل البيعة او الكنيسة التي ليس فيها تصاوير الا ضرورة الا ضرورة لما خسيت ان تتهم بانك انت هؤلاء لا يجوز لا يجوز للمسلم أن يرتاد ويعتاد الذهاب إلى هذه الدور دور النصارى أو دور اليهود ونجد كثير يعني من المسلمين وخاصة الحكام يذهبون ويدخلون وربما يدعو لهم القسيس دعوة ويقولون آمين آمين على ما أمنوا ما سمعوا في وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في تباب خسارة ما سمعوا بهذا كيف يعني لوحد يدخل على هؤلاء القساوسة ويصلون هذه الصلاة صلاة المكاوى والتصديع صلاة المشركين ثم ينتظر منهم دعوة صالحة هذا عاقل هم أعقل منه هم أعقل منه ويدعلينا علينا بالبخاري، قال كيف ابن عباس كيف يعني تسألون أهل الكتاب ما رأينا يعني واحدا من أهل الكتاب يسألكم كيف تسألونهم كيف تذهبون تسألون إليه ما رأينا واحدا من أهل الكتاب يسألكم عن دينكم نحن لا نحن نريد يعني أن نتقرب إليه مو ولأننا نحن في مجتمع إنساني لا نحن في مجتمع إنساني نحن في ضعف وهوان وذل وخور ونحن لأننا جبناء نخاب الموت مع أن الموت يعني ينتظر كل منا نريد أن نعيشة عيشة هادية وهانية وديعة ليس فيها مشاكل ليس فيها يعني إحراجات هذا ممكن هذا مستحيل نعم قالوا هذا قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام ابن عروة عن ابي عن عائشه ان ام سلمى ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانهتن رااتها بارض الحبشه يقال له يقال لها ماريه فذكرت له ما فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور اولئك وصور فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليهم بأنهم أولئك شرار الخلق، ونحن نريد أن نجعل شرار الخلق أفضل الخلق، فنعكس المسألة. المسألة معقولة. معقولة. Atau mankusa. Nukisat ila... ...ila tahd. Nama. Bab. Kala haddathana abu liyaman. Kala akhbarna shu'ayt. Ani zuhri kala. Akhbarani ubaydu allahi bin abdullahi bin udbah. Anna aishata wa abdullahi bin abbas. Kala. Lama nazala bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tafiqa yatrahu khamisaan lehu ala wajhi. Faizah ghtamma biha kashafaha an wajhi. Faqal. Wahua kathalik. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما صنعوا هذا قبل وفاة بأربعة أيام أو خمسة أيام قبل الوفاة بأربعة أو خمسة أيام هذا في الظاخر حياته صلى الله عليه وسلم يحذر أهل الإسلام أن يصنعوا ما صنع هؤلاء الغرد والخناذير وعبد الطاغوت الذين اتخذوا قبور الأنبياء وقبور الصالحين منهم مساجدا فيحذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن هذه الفعلة القبيحة المؤدية إلى الشرك الذي تفضي بصاحبها إلى الشرك لأنها تؤدي إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى وتؤدي أن نفعل مثل ما فعل هؤلاء الغردا والخنازير وعبد الطاقود فينبغي لنا أن نحذر ذلك لأن النبي صلى الله قال لعنة الله على اليهود والنصارى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا بد أن نحذر هذا نعم قال حدثنا عبد الله بن ما السلامة عن مالك عن ابن الشهاب عن سعيد بن المصيّب أو مصيّب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذ قبورا بئ مساجد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا صيّار وهو أبو الحكم Kata, "Hadda seni azizul fakir." Kata, "Hadda sena Jabir bin Abdullah." Kata, "Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Ugutu khamsa, lama ucuta huna ahad min al-anbiya qabli. Nusirtu bil rabi masirat ashhrin. Nusirtu nusirtu bil rabi masirat ashhrin. Wajilat li al-arz masjidan watahura." وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحِلت لي الغنائم وكان نبي وكان نبي يبعث إلى قوم خاصة وبيأث إلى الناس كافة وعُطيت الشفاعة. مر علينا هذا الحديث في كتاب التيمم كتاب التيمم من باب التعريف يعني الاستفادة قال حدثنا يزيد الفقير. يزيد الفقير هذا ليس فقير يعني مسكين كان فقاره هذا يعني يوجعه الفقر الفقر هذه أو الفقار سزل الفقري هذه فسمي بهذا ال ال ال ال ال ال الذي أصابه فسمي يزيد الفقير يزيد الفقير نعم باب نوم المرأة في المسجد قال حدثنا عبيد بن وحدسنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن أيشة أن وليدة كانت صوداء لحي من العرب فعتقوها فعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من صيور قالت فوضعته أوقع أو منها فمرت به حدية وهو ملقا فعسبته لحم fakhatifatuhu kalat faltamasuhu falam yajiduhu kalat fatahamuni bih kalat fatafiquu yufattishuna hatta fatashu qubulaha kalat wallahi inni laqaimatun inni laqaimatun inni laqaimatun ma'hum inni laqaimatun ma'hum idh marrat الحدية فعلقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به سعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه وهو ذاه قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكانت لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدثوا عن فتحدث عندي قالت لا تجلسي عندي مجلسا الا قالت ويوم الويشاه من تعاجي بربنا الا انه من بلده من بلده الكفر ان جاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك ما شأنك تقعدين معي لا تقعدين, hmm? لا تقعدين معي ما ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت قلت قلت هذا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا فحدثتني فحدثتني بهذا الحديث أي آه نعم آه كان كلما جلست معها تقول يوم الوشاع من تعاجي ربنا ألا إنه من بلدة في كفر أن جاني كلما جلست قالت هذا يعني تحمد الله سبحانه وتعالى الذي أخرجها من ديار الكفر إلى ديار إلى ديارة التوحيد وإلى المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت خادم يعني كما ذكرت فيها بنفسها يعني وليدة كانت سوداء لحي من العرب آتقوها و سبحان الله لما جاءت إلى الإسلام وأسلمت جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم حبش يعني بيت صغير داخل المسجد يعني في طرف المسجد الأخير. تزكن فيه يعني هي تزكن داخل المسجد يعني باب نوم المرأة في المسجد نوم المرأة في المسجد يعني وإقامتها فيه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن مريم أنها كانت أين كانت كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنها لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فهي أساقنة في المسجد لأن أمها نذرت لله يعني إذا ما ولدت يعني مولودا أن تجعله لبيت المقدس كما قال القرآن وخرجت أنسة وقالت وليس ذكرك الأنسة وإني زميتها مريم وإن يعذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا هذا القرآن يعني هذه المرأة تسكن في المسجد وهذه الأمة تسكن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فتأكى عن نفسها أنها بعدما أعتقوها خرجت مع أهرها الذين أعتقوها ومعهم صبية الصبية معها وشاح مثل هذا الذي تضع البنت على راسها أحمر يعني من سيور وقع منها جاءت الحديات أخذته حزبته لما رأته أحمر أنه لحم اتهموا هذه الأماء فاتشوا كل شيء لم يجدوه فتش حتى القبل ظنوا أنها أخفته داخل القبل فتش مسلما كثيرا هي قالت قبل ذلك أن ليست مسلمة لما سمعت الإسلام جاءت إلى الإسلام فكلهم مثلها مشلكون فبينما هم فإذا بالحديات تلقي هذا الوشاح قالت هذا الذي اتهمتون به هذا الذي اتهمتون به وأنا منه بريء وهو ذا هو هو هو هو هو يعني ليس يعني وشاح آخر يسبهه فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أسلمت كان لها خباة في المسجد أو الحفش يعني البيت الصغير كانت كلها يعني مرة تاتي إلى عائشة لأن المسجد قريب من بيت عائشة أو حزب عائشة فتحدث عند عائشة يعني تتحدث معها وتستانس قالت فلا تجلس عند مجلس مجلس إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا هذا من التعاجيب من تعاجيب ربنا من العاجيب وأحدها عجوبة كما قال الشارع يعني هذا من العجائب الذي يتعجب لها الإنسان من أعظم التعاجب عند هذه ألا إنه من بلدة الكبري أنجاني نجاني من بلدة الكبري وجيت إلى بلاد الإسلام نعم باب نوم الرجال في المسجد وقال أبو قلابة عن أنس قادم رهط من عقل على من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في صفة وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر كان أصحب الصفة الفقراء قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب عأزب لا أهلا له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أهلا له يعني لا زوج له يعني أما أبوه وأمه وأهله فهم يعني يوجدون بكثرة يعني لكن قصد الأهل هنا أعذب لا زوجة لا زوج له ولذلك كان هذا محله المسجد غالبا يكون في المسجد غالبا يكون في المسجد يعني يذهب إلى المقاهي والآن مقاهي الأنترنت ومقاهي المواقع والسباحة والشواطي والبحار ويرقب السفون كل يوم يريد أن يروح عن نفسه كل يوم إذن ما سأتقول لك يعني يروح قليلا قليلا كل يوم خمس ساعات قليلا هل هذه الخمس ساعات قليلة يعني كل يوم أنت لاجب زن ما إلى أين أروح يروح الحياة كلها ترويح ترويح وهذا ال الصحابي من عمر رضي الله تعالى عنهما بيته المزيل بيته المزيل وأهل الصبح أولئك الفقراء الذين لا أهل لهم بيتهم المزيد، بيتهم المزيد، لأن الإنسان إذا كان مثل هؤلاء يقتني الفرصة لا تضيع، لا يذهب إلى فلان يستأنس معه، ولا إلى فلان يستأنس معه، ولا يذهب للرفقة الفلانية وجماعة الفلانية، و... ويذهب الوقت يعني في لا في ما لا شيء ولا طائل يعني يستفيد منه هذا الإنسان، نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه فلم يجد عليا في البيت فقال اين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان ان ان ان فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجئ قد سقط رداؤه عن شكته وأصابه طراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول كم أبا طراب كم أبا طراب يعني علي متزوج غضب زوجته يعني قضي منها وقضيات منهم بدل أن تخرج هي من البيت خرج هو وهذا هو الأول يخرج الرجل ولا تخرج المرأة ثم إلى أين يذهب يذهب إلى القهوة يشرب شاي أو يعني أو سيشى من أجل يعني يذهب هذا الأرضيق والحرج ما هذا على الناس إذا أبونا يقهوى وإشرب شاي إشرب قهوة إشرب شيشة إشرب هذه الأشياء من أجل أن يذهب هذا الزهج والقلق والضيق في النفس لا هو ذهب إلى المسجد هذا هو بيت المسلم وبيت المؤمن يعني يذهب إلى المسجد ذهب القيلولة لم يقر يعني, يعني يأخذ القيلولة التي هي وسط النهار قبل صلاة الظهر ليستجم بها الإنسان ولينتفع بها إذا ما قام إلى صلاة الليل أو العبادات أو ما شابه ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان وربما الإنسان هو سالم ساعد هو نفسه كما قال الشارح. فذهب ووجد عاليا في المسجد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح عنه التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب فصارت له كنية وكانت حب القنى إليه أبا تراب أبا تراب هذه هي الحديث يعني في نوم الرجال في المسجد نعم قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا ابو ابن فضيل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 يجمعوه ليس عندهم إلا هذا ومع ذلك من أهل الصوفاء آل الصوفاء أولئك الذين رآهم أبو قيرة يعني قيرة السبعين الذين بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في قرية بير معونة وكانوا كذلك من أهل الصوفاء استشهدوا قبل الإسلام، قبل يعني إسلام أبو قبل يعني عجرد أبو ريرة يعني أهل الصوفة أبعد من ذلك قبلهم سبعون قتلوا في بير معونا يسموا القراء القراء هؤلاء كانوا قبل مجيء وهجرة أبي هرير رضي الله تعالى عنه الشاهد أن هؤلاء الجمع الكبير من السبعين إما رداء وهما يسرع على البدن فقط وإما إيزار يربطه على وسطه يعني ما عنده ثوبين وإما كتاء على الهيئة المشروحة يربطه على عنقه هذا الذي كان عندهم هذه هي الأكسيا والملابس التي كانت عندهم وما ذلك فتحوا المشرق والمغرب وكانوا خير أمة أخرية للناس نعم ربما الحديث الأخير باب الصلاة إذا قدم من سفر وقال كعب المالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محا ابن دسار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ذُحَّ فقال صلي رقعتني وكان لي عليه دين فقضاني وزادني الصلاة إذا قضي من سفر يعني الصلاة إذا قضي من سفر أي في المسجد وكانوا يعني السلف إذا قدم النساء السفر بدأ بالمسجد أولا بدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين ثم بعد ذلك يعرف يعني أهله أنه قد حضر وقدم فيتهيأون وقبل ذلك يعني عندما يكون في طرف المدينة يذهب الذاهب ويخبر أهل المدينة أن فلان وفلان فلان أو الغافلة أو السرية التي خرجت في إمرت فلان قد وصلت إلى المدينة من أجل يعني أن تستحد الشائثة أو المغيبة وتمتشط الشائثة يعني تترح حفاظها وتحلق عانتها وتحلق إبطائها يعني تصلح من نفسها لزوجها لأنها لا تنشغل بهذه الأشياء في غيبة الزوج لمن؟ لمن تتهيها وتتجمل؟ للناس؟ فهذه كانت السنة فإذا ما جاء هذا الشخص يعني بدأ بالمسجد بدأ بالمسجد يعني يصلي بالمسجد وكل إنسان قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يدخل إلى المسجد ويصلي فيصلي, فيصلي هذا جابر يعني جاء ضحا كان في قزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي سبقه فلما وصل قال فقال صلي ركعتين يعني ادخل المسجد وصلي ركعتين ولما صلى وكان لي عليه دايما فقطاني وزادني. في المسجد هذا. وهذا الحديث آآ في اكثر من عشرين موضعا. نعم. ايه في هذا نقرأ شوية. طيب. طيب لنا فرصة نسفة اهل المناقشة. من اراد منكم ان يأتي بسؤال آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ Alah عليه al-furqan muncullah. Mana pasalnya? Stradulir, stradulir. Saya ni belum makan. Hmm. Setengah sebelas masa lagi. Really. Tak pakai pernah nafsu sendiri, nafsu kita sendiri agak. Nafsu, makin nafsu, makin nafsu sebenarnya. Bagi an? Baik. Abul, an, ada. Ah, ah, ah. Ibu, ahli. Aiyah, akulah. Alhamdulillah, wa kheiran. Asma, nama Allahumma innasaa ala shuwa wa nisaa shuwa. Musa. سرواني سموه مراسني. الآن هاني. نفترض. نستمر نا. إلى الظهر. طيب. إن شاء الله. يعني نحن نسوي ساعة. نسوي ساعة. طيب. خير؟ إلى ساعة سنة عشر. سنة ساعة. ساعة عشر. أول ساعة سنة عشر. إلى يتيجي الطور. إلى الطور. الطور. قبل سلول. الظهر سنة عشر. سنة عشر. نعم سنة عشر. طيب طيب. هل الكتاب هنا يلا. I <laughs> know. الحمد لله والسلام على رسول الله أما بعض قال مصنف رحمه الله الأشداء المتصلة إليه رحمه الله رحمة واسعة به نبدأ ندعوني الله سبحانه تعالى نبتدي باب اذا دخل المسجدا فليركع ركعتين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ان عمرو بن سليمان الزرقي عن ابي قتاده السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع رك فليركع ركعتين قبل ان الرقعتين إذا دخل المسجد ونقل الحافظ قال واتفغ أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب ونقل ابن بطال العلماء المالكية عن أهل الظاهر الوجوب قال والذي صرح به ابن الحز عدمه الراجح أن هذا يعني للوجوب وليس لله الند لأن الشخص مامور بأن يصلي الرقعتين تحييه المسجد تحييه الله سبحانه وتعالى فلذلك يعلم ما ذهب إليه ابن حزم هو أولى بالصواب أولى بالصواب نعم باب الحدث في المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزنات عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم رحمه أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه، أن حتى الذي يعني عنده حدث أصغر، يعني بعضهم منع هذا المحدث أن يجلس في المسجد إذا حصل له الحدث، أو أن يدخل إذا كان هو محدث لحاجة أو ما شابه, شابه ذلك، فلذلك يعني. فالملائكة تصلى على أحدكم ما دام في صلى الله الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له الله اللهم ارحمه فالمغفرة والرحمة هذه مرتبطة بالطهارة الكاملة الوضوء والحدث ربما الحدث والفساء والضراث أو ما ينقض الوضوء أو الحدث يعني فعل السوء وأدى الناس في المسجد يدخل بهذا المعنى نعم. باب بنيان المسجد وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخلي وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكنا الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر صفر atau tusuffir Fataftin al-nas Waqala anasun Yatabahawna biha Thamma la ya'ma Thumma la ya'muruna Thumma la ya'murunaha illa qalila Waqala binu Abbas Letuzahkhrifunna Letuzahkhrifunna Letuzahkhrifunna Kama zakhrafatil yahud Wa nasara Qala haddathana Bunaan al-masjid المسجد يبنى على قدر يعني ما يكن الناس يعني إقنانت الشيء يعني إقنان أي صنته وأسترته يعني على قدر يعني ما يمنع الناس من الالمطار ومن الحر ومن البرد وما شبه ذلك ليس بناء المساجد هو التباهي بها كما قال أنس ابن مارك ولا كما قال عمر رضي الله عنه تحمر وتصبر وتجعل الألوان الباء زاهية والنجف يتحرك كما يوجد يعني في كثير يعني المساجد حتى في المسجد النبوي مع معنا المسجد النبوي لم يكن فيه هذا فهذا كله يعني من المحدثات هذا من المحدثات ليس بصحيح والزخربة هذه هي زخربة اليهود والنصارى زخربة اليهود والنصارى ينبغي على أهل الإسلام أن يبتعد عن هذه الأشياء التي تبتن الناس كما قال عمر وإياك أن تبتن الناس أو فتبتن الناس لأنهم يشغلون مع حركة الزخرفة والنجاف والأشياء التي تضع في المسجد نعم قال ثم لا يعمرونها، يتباهون بها. يعني يمكن يبني واحد مسجد مليار مليار ونص، ما أنه يمكن مية مليون أو مليون تكفي البناء من الحجر الخالص دون أن تكون هنالك يعني زخرفة أو حتى يعني منافذ جميلة أو أبواب جميلة. ممكن البنيان يكون جميل يعني من الحجر الخالص من غير ما أن تكون فيه زخرفة أو نقوش. هذا أوكي خمسين ستين مليون مليار يكفي عشرات ال المسايد لكنهم الآن يعني تبنى المسايد كأنها نوع من أنواع المتاحف نعم. قل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعيد ابن سعيد قال حدثني أبي عن صالح ابن كيسان قال حدثنا نافع Ana Abdullah akhbaruh an al Masjidah kana pada ahli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mubinian bil Labid bil Labin, waseqfuhu al Jirid, wamuduhu khasab, ha wamuduhu khasab nakhli, falam yezil fihi Abu Bakrin shay'an. وزاد في عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد أموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقص والقصة وجعل أموده من حجارات منقوشة وسقفه بساج هذا هو المسجد المسجد كما حدث نافع أن عبدالله من عمر أخبره أن المدينة كان على هذا النبي صلى الله عليه وسلم مدينة اللبينة بالطين و... وسقفه أو وسقفه الجريد الجريد هذا هو للسقف ومع هذا ما كان يمنع المطر ينزل المطر كما يمر علينا يعني في التماس ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين وكان المسجد يعني مسقوف من الجريد فنزل المطر مطر نزل يعني ما كانوا يتباهون بهذه المساجد لم يزد فيها أبو بكر شيئا زاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل زيادة لكن نفس البنيان باللبن والجريد وعاد عمده خشبا الأعمدة التي يقوم عليها جعلها خشبا أول كان من خشب النقلي لكنه جعله يعني خشب أحسن من هذا ثم غيره عثمان فزاد زيادة كثيرة بنى فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة الحجارة المنقوشة، لذا الذي فيها النقوش هذه المعروفة يعني، إنما فيه يعني حجارة يعني كأنها فيها شيء من الجمال والقصة يعني هذا القصة هي زي مثل هذا البياض يسمى المادة الجيرية. هذه الغصة الجس في لغة الحجاز يعني كأنه يعني طلاه بهذا الطلاع وسقفه يعني جعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج يعني جعل له ساج قيل أنه جاء به يعني هذا الخشاب والساج نوع من أنواع الخشب من الهند وهذا يدل على أن السنة في بناء المسجد القصد وترك القلوب في تحسينه على قدر يعني ما يكن الناس كما قال عمر أول هذا هو الذي يعني ينبغي أن يكون عند أهل آه الإسلام نعم باب التعاون في بناء المسجد Makaanul Mushrikin ayamur masjid Allah Shahidin atas anfusum bil Quff. Ulaih khabirat amalhum, wafin nairhum khalidun. Inna ma ayamur masjid Allah man aman bila Allah walyaumil Akhir, waqamussalah, waataz Zakah, walam yikhshail lah. Fasai ulaih k ayakun min almuhdadin. Qal hadsana muddad. Qal hadsana Abdul Aziz ibnu Mukhtar. Kata, hadisana Khalid al-Hazza'ah an Iqrimata. Kata, li ibnu Abbas walibnih Ali. In talqa ila Abi Sa'id, fasmah min hadithhi. Fan talqna, faida huwa fi hait, yuslihhu, faakhudaridaahu, faakhudaridaahu, wa fathba. Sumpa anshaah yuhadis, sumpa حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض الطراب عنه ويقول ويحى عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن باب التعاون في بناء المسجد كما تلعى هذه الآيات ما كان المشركين أن يعمروا مساعد لله شاهدين على أنفسهم في الكفر هؤلاء تحبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أهل الشرك لا يعمرون المساجد وليست العمارة هي البناء العمارة ليست هي البناء يمكن واحد يعني يبني مسجد بكذا مليار ولكنه قد لا يصلي فهل هو من الذين يعمرون هذه المساجد لا ولذلك يعني قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا, إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المحتدين هؤلاء يعني أكيد وحقيقي أنهم وأن عسى عند الله يعني واجبة أو واجبة للتحقق فهم من أهل الهداية والولاء عند الله سبحانه وتعالى والمساجد يعني اعتمد يراد بها مواضع السجود السجود ويحتمل أن يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة والمعنى يحمل المعنيين الكلام يحمل المعنيين لأنها يعني ما بنيت هذه المساجد إلا لذكر الله ولإقامة الصلاة وبقية العبادات ولذلك العمارة كما ذكرت أنها ليست عمارة الأرض يعني أو المحل بالبنيان أجعلت صغاي الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ليست عمارة المسجد الحرام يعني تساوي الإيمان بالله واليوم الآخر، فلذلك يعني على الشرك كانوا يعني افتخرون بأنهم أنهم بنوا المزية الحرام وأنهم قاموا بعمارته وما ومشوار ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يعني بينا في هذا السياق يجعلكم سقاية الحاج يعني كونكم تسعون الحاج وأنتم على شرك وكفر. وعمار ذي المدى الحرام كم كمن عاونه من ليل الآخر مستحيل يعني أن يستوي هؤلاء ثم ساق ال الحديث عمار في بناء مذن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كما يقول الحافظ وغيره مسدد وعبد العزيز وخالد الحزا وعكرمة وابن عباس كل الحديث يعني بصري لأن ابن عباس كان أميرا على البصرة وحدث بهذا الحديث بالبصرة ولذلك الاسناد كله بصريون وقال لابنه علي أيول عكلمة يعني كلاهما انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه قال انطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه الحائط البستان حديقة فأخذ رداءه فاحتبه الحب هذه ثم أنشى يحدثنا حتى يعني حدثهم بحديث كثيرة حتى أتى على ذكر بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا نحمل لبنة لبنة يعني حجرا حجرا وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب حانه ويقول ويح عمار ويح عمار هي كلمة رحمة بخلاف ويل ويل فلان فكأنه يترحم ويتعطف عليه تقتله الفئة الباغية يدعونهم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يعني هذه من الأشياء التي يتمنسق بها يعني بعض الناس ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر تقتله الفئة الباقية وأنه يدعوهم إلى الجنة وأنهم يدعونه إلى النار فلا شك أن الطائفة الأخرى إنها كافرة أو ظالمة أو فاجرة أو ما شابه ذلك. ليس الأمر على ما يذهب إليه هؤلاء وأن الذين قتلوه جماعة معاوية رضي الله تعالى عنه ومعاوية كانت كان معه جماعة من الصحابة كيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار هذا محل ظن ومحل اجتهاد محل ظن ومحل اجتهاد لعلكم يعني تدركونه وتحفظون ما مرة إذا التغى المسلمان بسيفيهما والله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فسمعهم المؤمنين هذا. ما له ناي؟ بول طال رأبه، فاليحصل <تصفيق> هذا يعني بسبب الارتياد، ال المراد الدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الأمير، وكذلك كان عمار يدعو إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة الذك. وكانهم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم يعني أو هذا يحمل على أن هذا الأمر يعني يقصد به الخوارج بحيث أنه, دعا أنه دعاهم إلى الجنة لكن يعني الظاهر ليس هكذا وإن كان الخوارج هذا له النص لأنه الذين قتلوه هم جماعة معاوية ولذلك نحن عندنا يقين أن معاوية من الصحابة وأن عليا من الصحابة صحيح أن عليا سابق يعني من السابقين وله فضل يعني كثير جدا جدا لا يساويه علي أمثال معاوية رضي الله عنهم فالناس بحسب مراتبهم وبحسب التقوى جامع التقوى يجمع بينهم لكن بعد ذلك الكثرة في التقوى والتشميل في العبادة والمعرفة التامة والسابقية إلى الإسلام وإلى الدين وكونهم من العشرة المبشرين في وفي مزايا وخصائص يعني كثيرة وردت في فرض علي فتدل على أنه هو أفضل من معايا بمراحل هذا ما لا شك فيه لكن لا يجعل هذا أن معاية أنه من أهل النار لا يجعل هذا فيكون هذا يعني محل التعويل كأنه فعل فعل أهل النار لما لم يسمع ولم ينصاع إلى دعوة عمار ودعوة علي باعتبارهم أنهم هم على الجادة وعلى الحق وهكذا تفهم النصوص نعم باب الاستعانة بالنجار والصناع في أقوال المنبر والمسجد بالنجار نعم Kata hadisnya Kutibah. Kata hadisnya Abdul Aziz, dari Abu Hazim, dari Sahlin. Kata, Rasulullah SAW pergi ke seorang wanita. Dia berkata, "Wanita itu adalah anak perempuanmu, yang bekerja di ladang." Kata hadisnya Khalad. Kata hadisnya Abdul Wahid, bin Aiman, dari ayahnya, dari Jabir. Dia berkata, "Seorang wanita berkata, 'Ya Rasulullah, apa yang akan kau lakukan? Kau akan berlutut di hadapanku? Karena قال انشيتي فعملتي فحملت. فعملت عاملة المنبر اه <تصفيق> هنا عاملت عاملة المنبر ايوه فعملت هنا فعملت انشئ نعم عاملت المنبر راينا الدكتوراه ساكنين لانه المرأة كانها هي التي عملت المنبر لأن هذا كلامها نعم ف مر علينا هذا ال ذكرناه المنبر هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان من ثلاثة درجات وأن المرأة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن مري قلامك النجارة يعمل لي أعواذا أجلس عليهن وقد عمل هذا نعم باب من بنى مسجدا قال حدثنا يحيى ابن سليمان Kata, "Hendapkan ibnu Wahbin. Akan beri Amr. Kata, "Akan beri Amr. "An Nabi Kairan hendapkan An Ibn Umar ibn Qatadah hadassah, annahu sambia Ubaydillah al Khoulani, annahu sambia Ustman bin Affan. Yaqool, 'Angda kawul nasi fihi, حين bana masjid al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna kum akhthar tum, wa inni sambiatu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yaqool, 'Man bana masjidan?'. Qal Bukair, hasibtu annahu qal, 'Yabtagi bihi wajha Allah, bana Allah lahustlahu fil jannah.' Ada man bana masjidan? يعني بنى مسجد عليه من ماله أو ما له من الفضل يعني بنى من ماله الخاص ماذا له من الفضل ماذا له من الفضل والناس يعني لما أراد عثمان يبني المسجد تكلم الناس تكلم الناس في عثمان وحب أن يدعوه أن يدعوه على هيئته يكون على نفس الهيئة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعل الذي كره الصحابة من عثمان بناءه بالحجارة المنقوشة يعني حتى هذه الحجارة فيها نقص هذه التي كره الصحابة لا مجرد توسيع التوسيع لأن الناس كثروا فلا بد من التوسع في المسجد، ولذلك يعني وسعه وسيده، لكن يعني كأنه فيه نوع من أنواع الجمال، وإن كان يعني ليس يعني ملفتا للنظر أو فاتنا، لكنه كأن صعبة خشوا أن يأتي آخر ويزيد عليه قليلا. ثم الآخر ويأتي يزيد عليه في الجمال إلى أن تصبح المساجد كما خاف عمر رضي الله تعالى عنه وكما ذكر أنس يعني يتباهون بها تكون من باب المباهة ولما قالوا هذا إنكم أكسرتم يعني أكسرتم عليها في هذا الكلام وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مزهدا يعني يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة هذا طبعا حديث يعني لا شك فيه من الصحة لكن إنسان يعني يتحرى ويتوقى البناء الذي ليس فيه فتنة للمصلين نعم هذا Ya'khudu bin nusulin nabli Iza marra fil masjid Qala haddathana kutaybah ibn sa'idin Qala haddathana sufiyan Qala kultu li'amrin Asami'tu Asami'ta jabir abna abdillah Ya'kul Asami'ta jabir abna abdillah ya'kul Marra rajulun fil masjid Wa ma'ahu sihamun faqala lahur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Amsik bin salihah باب النصال الأرثاء يعني محل يرمى السهم لو أننا أخذوا هكذا ربما طعنا يعني واحدة من الناس لا يطعن به يعني واحد من الناس ولذلك أمره يعني أن يأخذ وأن يمسك بنصالها يمسك بنصالها المحل الحاد هذا نعم باب الشعري في المسجد قال حدثنا أبو اليمن الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه سامئة آه باب المرور باب المرور في المسجد. في المسجد باب المرور في المسجد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوهيد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبو بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أصواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعكر بكفه مسلما لا يعقر لا يجرح لا يعقر لا يجرح لا يصيب يعني إذا مر إنسان يعني في مسجد من مساجد المسلمين وعنده نبل ولا سلاح لابد أن يخرج السلاح يعني في إذا كان سيف يعني يكون في غمده إذا كانت يعني مثل الحربة يحاول يخرج هذه الحربة ويضعها في بعض يعني متاعه وثيابه إن كانت هذه نبل يأخذ بنصالها لا يجعلها كذا يحاول يجعلها الأرض أو يحملها ها Hattah lai yusib wa lai akhir biha. Muslim minal muslimin. Nam. Babu al-shu'ri fi al-masjid. Qala haddathana abu al-yaman al-hakam ibn nafi'i. Qala akhbarna shu'aybun ani al-zuhri. Qala akhbarani abu salama ibn abdu ar-rahman ibn awfin. Anna husami'a thabit al-anshari. الأنصار يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح الكدس قال أبو هريرة نعم نعم يعني إنشاد الشعر في المسجد باب الشعر في المسجد يعني إنشاده وقول الشعر في المسجد إن كان مذحًا للإسلام ومذحًا لرسول الإسلام ومذحًا للسلف الصالح هذا ليس فيه حرج بل هو مطلوب لكن عمر رضي الله عنه كان لا يرى يعني أن يقال مثل هذا الشعر في المسجد ولذلك يعني ورث الوطأ أنه جعل للناس خارج المسجد موضعاً ليقولوا فيه الشعر وما شاءوا من أقوال وإلا أنه جاهز في المسجد وفي صحيح مسلم من حز السامرة أن الناس كانوا بعد صلاة الفجر يجلسون والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ويتحدثون عن أمور الجاهلية عن أمور الجاهلية يعني ما وقع لهم في أيام الجاهلية هو أن يصلى الله عليه وسلم يتبسم فما أنكر عليهم مثل هذا يجوز ولذلك يعني لما رأى حسان من نظر عمر رضي الله عنه دون كلام كأنه يؤبخه وكأنه لا يرى أن يقول هذا الشعر في المسجد استشهد حسان بأبي هريرة رضي الله عنه وقال أنشذك الله يعني أسعلك بالله السمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أجده بروح القدس قال أبو خير نعم فلذلك هذه الحديث سيأتي علينا إن شاء الله وحتى في كتاب الأدب بيان يعني الشعر الذي يقال وحتى الشعر الطيب يعني لا يقال بالكثرة كما ياتي كتاب الأدب يعني لا بحيث لا يشغل المسلم عن القرآن وعن العلم وعن ذكر الله فأن هذا الشعر حتى ولو كان طيبا لا يشغله بحيث يكون هو الأكثر هذا الطيب أبا الخبيث فلا يجوز الخبيث لا يجوز، أما هذا الطيب يكون بقلة لا يمنع الإنسان كما قال وهو البخاري في كتاب الأدب لا يمنعه عن القرآن وعن الذكر وعن العلم نعم. باب أصحاب الحراب في المسجد قال حدثنا عبد الأعزيز ابن عبد الله kata hadisan Ibrahim bin Sa'id an Salih an ibni Shihab. Kata, "Akhbaranii Uroa ibni, akhbaranii Uroa ibni Zubair, an'gaishat. Kata, "Lahud raii tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yooman ala babi hijrati, walhabashat yalabun fil masjid, warasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturni biridahe. Anzur ila laibhim. Zada Ibrahim ibnu Munzir. Kata hadisan ibnu Wahb ibni, akhbaranii. Kata, "Akhbaranii Yunus." عن ابن الشهاب عن أروى عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم يعني يجوز مثل هذا يعني في المساجد وخاصة هذا في أيام العيد كما يأتي مقيدا في كتاب العيد والعيدين فيلعب الأحباش وينظر الناس وسيات الحديث يعني في موضوع وياتي في كتاب الجهاد فهذا اللعب مشروع لأنه من باب الترويح القليل ليس اللعب كل يوم يعني في أيام العيد أو للجهاد وكما قال الشارح واللائب الحرابي ليس لائبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو وقال المهلب المسجد موضع لأمر جماعة المسلمين كل ما ينفع أهل الإسلام فما كان من الأعمال يجمعه منبعة الدين وآله جاز به يعني جاز فيه وفي الحديث جواد النظر النظر إلى اللهو المباح لأنه هذا من مباح وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته حيث جعلها خدها على خده وأنه سترها بشخص شريف صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات حتى أصابتها هي السعامة وملت من الوقفة وقال بقدر الجارية الحديثة العهد لأن بدورا إنها جارية صغيرة ولا بد إنها تلعب فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أخلاقه حسنة مع جميع نسائه ولاثيه مع عائشه رضي الله عنها نعم no. ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد no. قال علي بن عبد الله قال سفيان عن يحيى عن عمره امراته عن امرته قالت اتت ها بريره اتت ها بريره في كتاباتها فقالت ان شئت اعطيت اهلك ويكون اهلكي ويكون الولا لي وقال اهل وقال اهلها ان شئت اعطيتها ما باقيا وقال سفيان مرره ان شئت اعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه fa'kala Nabi ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم hmm? ذكرته ذلك فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك فقال النبي صلى ثم قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مره فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مئه مره قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمارة وقال جعفر ابن عون عن يحيى قال سمعت عمارة قالت سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرو أن بريره ولم يذكر صعيد المنبر نعم هذا الحديث ياتي في مواضع كثيرة وذكره هنا باعتبار المسجد المدرسة هو المكان الذي يتعلم فيه الحلال والحرام والأحكام شرعية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا صعد المنبر بعدما سمع يعني أهل بريرة يشترطون الولاء يعني عائشة تشتري بريرة بمالها ومع ذلك يعني يكون الولاء لهم وهذا شرط باطل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالأقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترت شرطا ليس في كتاب الله فليس فليس له وإن اشترت مئة مرة ولو شرط مئة شرط أو مئة مرة فشرطه يعني باطل لأن الولاء لمن اعتق الذي يعتق هو له الولاء وسيات الحديث إن شاء الله تعالى لكن هذا يعني دلالة على أن المساجد يذكر بها أمثال هذه البيوع الأحكام الشريعة فأين يتعلم الناس وأين يتعلم الناس في عهد النبي صلى في مسجده نعم باب التقاضي والملازمة في المسجد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر kala akhbarana Yunus an Az-Zuhri an Abdillah ibn Ka'ad ibn Malik an Ka'bin anahu taqadha ibn Abi Hadrat dainan kana lahu alihi fil masjid fartafaat aswatuhuma hatta sami'ahuma Rasulullah hatta sami'ahuma Rasulullah sami'ah sami'ahuma sami'ah ala al-kalami ala al-kalami ala al-sami'ahuma taib hatta sami'ah masy حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأو ما إليه أي شطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال كم فقضيه؟ نعم التقاضي والملازمة في المسجد التقاضي والملازمة في المسجد يعني مطالبة الغريم بغضاء الدين يعني إذا وجده في المسجد يقول له يا فلان لما لم تعطني يعني مالي الذي عليك كما فعل بين هذين الصحابين حتى ارتبعت أصواتهما وحتى سمع, سمع سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكشف السجب السجب يعني الستر الذي يستر الباب قال له يعني قال لكعب يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك ضع من دينك الشطر فكأنه قال له يعني أعب عنه هذا الشطر لأنه علم أنه ليس له مال، كان مفلس، وأومى إليه الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضيه لابن أبي حذرة. قم فقضي كعب. يعني هذه يعني ذكرت يعني لل للملازمة وسؤال الشخص الذي يعني طلبه مال أو أي شيء من هذا القبيل فإذا المخاصمة يعني ممكن تقع في المسجد نعم باب كنس المسجد والتقاط الخرق والعيدان والقذاء قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أصود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فماتا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلق أنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتا قبره فصلى عليها يعني كنس المزيد التقاط كل القذة الخراق القذ العيدان هذا العهد الصغير هذا يعني يكلس كل ما يعني فيه أدى للمسجد وأدى للمصلين، وكانت هذه المرأة والراجحة أنها كانت امرأة سوداء، كما ذكر من قبل يعني التي كان لها حبش أو بيت داخل المسجد، كان يقوم المسجد يعني كان كانت تنظف وتطهر المسجد، فمات يعني مات هذا الإنسان. باعتبار أنه مشكوك هل هو امرأة أو رجل فلذلك قال فمات مات يعني هذا الإنسان والإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات يعني بعض الروايات كأنهم حقروا يعني شخصه هذا رجل مسكين أو هذه امرأة مسكينة ماتت بالليل ونحن دفناها ما أحببنا أن نوقذك وما أحببنا يعني أنه ضيق عليك أو نضيقك في حرج. قال أبلا كنتم آذنتموني دلوني على قبره أو على قبرها فأتا قبره فصلى عليه أو صلى عليها وفي صعوسي قال لهم يعني هذه القبور مملوءة ظلمة هذه القبور مملوء مملوءة ظلمة وإن الله ينويرها بصلاتي عليه فهذه العلة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الجنائز التي تستحق الصلاة نعم باب تحريم تجارة الخمر في المسجد قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعماش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الرباء خرج نبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر لا لا أن الخمر يعني في المسجد يعني كما أن ذكر التجارة والبيوع لا على أن الناس يعني يبيعون ويتجرون في المزيد لكن الأحكام يعني هذا حلال وهذا حرام وهذا ربع وهذا فيه غش وهذا فيه تجليس وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا يعني يبينه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الخمر يعني لما نزلت آيات الخمر من صورة البقرة يعني بالربع خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس قرأهن على الناس يعني قرأ هذه الآيات بيان تحريم بيع الخمر يعني لا يجود الربا ولا يجود بيع الخمر لأنها الخمر نجسة أو أنها حتى إن لم تكن نجسة في العين نجسة في المعنى ولذلك يعني بين تحريم تجارة الخمر وسيأتي هذا في كتاب البيوع بإذن الله تعالى فكأن يعني وقت تأخر تحريم التجارة بالخمر تأخر إلى نزلت آيات الربا في صورة البقرة نعم باب الخدمي للمسجد وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررة للمسجد يخدمه هذه امرأة هذه امرأة حيث قالت اني نذرت لك ما في بطني محررة فنذرت وطلعت... خرجت انثى وجعلتها تخدمه في بيت المقدس نعم قال حدثنا احمد بن واكد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع أن أبي هريرت أن مرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا آراه إلا مرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره هذا الحديث الماضي ولا آراه إلا إلا مرأة فالرجع أنها مرأة لأنها كانت فيها التي تجرس في المسجد وتأتي إلى عائشة كما مر علينا؟ نعم Bap al-Asir atau al-Gharim Yurbatu fil Masjid Qala haddathana Ishaq ibn Ibrahim Qala akhbarana rohun Wa Muhammad ibn Ja'far An-Shu'bata An-Muhammad ibn Ziyad An-Abi Hurayrata An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Inna ifritan Qala inna ifritan minal jini Tafalata aliyya al-barihah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 الأسير والغريم يعني يربط في المسجد الغريم أو الأسير أو الأسير حتى ولو كان كافيا يربط في المسجد وكذلك الغريم الذي يعني يماطل الناس ولا يدفع لهم حقوقهم وعموالهم كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط هذا الأسير الشيطان حتى يراه كل الناس كل الناس، لكن لما تذكر دعوة سليمان عليه السلام، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه، يعني ورده خاسيا، يعني خاسيا مطرودا ملعونا لا يستطيع أن يأتي مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خنقه وقام بما جاء في بعض الروايات خنقه وقنقا شديدا لأنه أراد أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأن يشوش عليه فلذلك يعني لولا دعو سليمان لربطه النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه الناس جميعا نعم طيب bab Ightisal jika aslama, warabti al-Asiir, ayatnya, di Masjid, dan Shuriyah, yang memerintahkan orang yang berdosa untuk dipenjara di Masjid. Kata Abdullah bin Yusuf. Kata Al-Layth. Kata Syeid bin Abu Syeid. Dia mendengar ayahnya berkata, "Seseorang mengutus Nabi (saw) dengan kuda untuk menemui Nabi (saw) di Masjid. Kemudian datang seorang dari يقال له ثمامة ابن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه نبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلى الله وأن محمدا رسول الله باب الاغتسال إذا أسلم يعني إذا أسلم الكافر يعني هل يجب عليه أن يغتسل وربط الأسير أيضاً في المسجد مر علينا في الباب الذي قبل هذا وكان شريح شريح القاضي يأمر الغريم أن يحبس يعني يحبس إلى ثارية المسجد يعني يكون قريب من المسجد يكون في المسجد يعني يحبس وربما ربطه إذا كان لا ينصاع للأمر حتى يدفع ما عليه إذا كان موسرا أما إذا كان مغسرا فلا فلا يربطه ولا يحبسه ولا يأمر به إذا كان أصابه ال الإفلاس لا كما يضع الناس الآن يعني مفلس ولا موسر كل واحد يحبس المؤسر لأنه مماطل مطلغنيه ظلم أما المؤسر وإن كان ذو عزرة فنظرة إلى ميسرة فعليك أن تنظره إلى أن يصيب اليسار ويذهب عنه هذا الإعسار فذكر هذه الخيلة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بثمام ابن أسال وكان سيد تلك المنطقة فجاء به في ح حديث طويل يمر إن شاء الله تعالى لكن اختصره الإمام البخاري وبعد ذلك أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ذهب إلى نجل أو إلى نخل يعني يسمى نجل أو يسمى نخل واقتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يعني يأتي كلام عليه إن شاء الله تعالى تاما لأن الحديث يأتي تاما الآن يعني هو غير تام نعم فإذ معنا فرصة المناقشة إلى أن يأتيها ظهر ومن أراد منكم أن يأتيها بالسؤال فعليها يتفضل Assalamualaikum HatiKum ya saya puri do no. bayan dan bayan dan min Kum anak hati si Rasulullah SAW ni maruial Muslim. Lihat saja Alu Buyut aku makabil ina syaiton nak kau tiapil ruminal baitil Adzhi yuqrau fi Baqarah. Khasatan di suratul Baqarah. Lihat saja Alu Buyut الحديث صحيح نعم وليتو بايا وليتو بايا يعني منكم نعم هو يعني الهدف في كتاب الفضائل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يعني بعض الصور لها فضائل، وهذا خاص يعني بسورة البقرة وسورة علي إبراهيم كما جاء في صحيح مسلم، وكمآيات في كتاب الفضائل عند البخاري فضل البقرة وفضل آية الكرسي وفضل عامن الرسول الخواتم لا على أن بقية الصورة أو الصور ليست يعني بفاضلة، فنحن يعني نلتزم النص. النبي صلى الله عليه وسلم إذا عينا آية أو صورة فلا يجي غيرها أنت الآن يعني بعد صلاة المفروضة والتسبيح والتحليل تقرأ الكرسي هل تقرأ على الفاتحة مع أنك في داخل الصلاة لا تقرأ إلا الفاتحة لو قرأت غير الفاتحة لا تصيغ صلاتك هذه أحكام توقيفية كم توقيفية يعني قل هو الله حتى أدى سلسة القرآن سلسة القرآن أو سلسة الكابرون يعني من يقرأها يعني تناب النفاق هل معنى ذلك الذي يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن ويستفيد من معاني القرآن وإذا ما قرأ الكابرون يعني يكون عنده نفاق لا لا يلزم هذا لا يلزم هذا فصور القرآن حسب ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم للفوائد التي توجد فيها يعني لما أمر الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على وبي نكعب لم يقل الذين كبروا على الكتاب لأنها لمناسبة فيها ذكرى على الكتاب والمشركين مع قصرها ثمان آيات لكن يعني مليئة بالمعاني ومليئة بالأحكام ومليئة حتى بالتشريع ومليئة بالدينون لله سبحانه وتعالى وفيها الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى والتمرن على الكبر في الصورة وفيها من الإيمان الجنة والنار وأن أهل الإيمان هم خير البرية وأن أهل الكفر وشركوا هم شر البرية وفيه الخلود الدائم لأهل الإيمان والخلود الدائم لأهل الكفر في هذه الصورة الصغيرة العجيبة فهذا اختيار إلهي يعني في تخير الأصور والبغر لأن فيها من الأحكام والحلال والحرام ما لا يوجد بكثير من صور القرآن. حتى قال العلم كأنه دل الأحكام وأصول الأحكام في صورة البغرة. دل الأحكام. وفيها من العقيدة سبحان الله. مع أن الصورة المكية تتناول العقيدة تناولا مباشرا. وتحدثت عن غضية الإيمان والتوحيد والشرك والقفر والولاة والبراء بيان تام لكن يوجد في صورة البغرة مع أن جو المدينة جو إيماني وجو إسلامي ومجتمع متماسك ومترابط لكن فيها من العقيدة ربما فاق الصورة المكتية التي جعلت أصلاً للعقيدة كله عن هذا الكتاب من مقترب دياناتهم، ولم تنسى أن تتكلم عن المشركين مع أنه لا يوجد من المشركين بالمجتمع المدني، ثم تكلمت عن تماسك أهل الله المجتمع المدني وزقرة المنافقين في. آيات جمه لأنه اتخذوا على الكتاب وعلى القبر وحتى على الشرك بمكة بطانة لهم وهؤلاء مثل السوس تعرفون السوس الذي يأتي ويأكل الكبر ويأكل الأوراق عرفتموه ينخر عرفتموه هؤلاء يعني أسوأ من الكبر والمشركين ثم بينت ال... آيات البغرة الأحكام الشرعية الأ... أحكام الدول الإسلامية أحكام الجهاد في سبيل الله أحكام الصلاة أحكام الصيام أحكام الحج أحكام الزكاة إجمال وتفصيل أحكام الم... ما يقع بين المسلمين وبين أهل الكفر، أحكام البيوع أحكام الربع أحكام الديون أكبر آية في القرآن آية الدين الديون وما يعني يتصل بالديون من الإعسار واليسار وتحدثت في نهايتها ربطت المسائل جميعها بالإيمان بالله وحده بدع الابلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك في هذا الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ما رزقناهم ينفقون ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وتاتي آخر الصورة كأنها تشبه أول الصورة في هذا الإيمان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي وقبلها رفع الحرج والإصر عن المجتمع لله ما بالسموات وما بالارض يعني أن الله سبحانه أخبر عن هذا الكون ما بالارض ما بالسماء ما هو إلا في ملكية ملكية الله سبحانه وتعالى ثم رفع الأصل ثم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نبرغ بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا قفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دين يعني ببني على ال الطاقة. ويأتي في صحيح مسلم يبين يعني ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وقبل لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ويقول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه نعم نعم نعم يعني أجبتكم أجبتكم أجبتكم أستجبت لكم فهذه الصورة حتى الآل عمران إذا ما قرأت أول الآل عمران مرتبط بآخرا لا تتكلم عن التوحيد عن الإيمان عن الدين وتتناول الذين بقلوبهم قلوبهم الذين يتبعون ما تشابه منه بيان لأن هذا الدين دين واضح ظاهر بين الذي يريد أن يتبعون يتتبع المتجابي هذا إنسان مريض وهكذا ولذلك يعني لا تستطيلها البطلة ولا السحرة البغرة والعمران وكما يمر على أن إن شاء الله يعني في آيات إنها يعني فيها من الفضل هذا لا يدل على عدم فضل بقية الصوار لكن نحن نحن نحن يعني محكومين الأمور توقيفية من قبل الله أو من قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. السلام عليكم في حديث. Inna maju ilal imam Diuktamma bih Ilal akhir hadis uh, Wassoal <coughs> Kana al imam Yaknutuna Kulla salatis subhai Hal yuktamma makmum Ma'annahu ya'takidu Annal kunuta salatis subhai Bida'ah uh, Wassoalu sani Minan nas Manyahtazuna bihadis Eee uh, La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Wasaytu al-khaliq nam. Fi ma'siyatillah. Aw yahtajuna wa yahlifu al-imam bi fisani salah wa annahu yahlifu al-imam ma yataqidul ma'mum. Wal ma'mum la al-imam wa yahtajuna bi hadal hadis. Hal hadha yukhalifu al-imam wa batta salatuhu? Amla, anarjul bayan minkum soal kedua soal kedua soal kedua minannas man yahtaju bil hadis la ta'ad la ta'ad al makhluk fi masiyatil imafi masiyatillah enggak ya fi masiyatil al imam kana al imam yukhalif al ma'mum fi sakni salat an al-ma'mum ya taqiduna an al-imam ya fa'aluna al-bid'ah ya fa'aluna al-bid'ah wa tahjun bi hadal hadith la yaqamul ma'mum al-imam li annahu ya tahjun la ta'ata li makhluqin fi ma siyati Allah nam nam hadha ya swa' ya ni la al-qunut sahih ya'ni warada al-qunut في صلاة الفجر وفي صلوات لكن في النوازل إذا نزلت المسلمين ناجلة ناجلة يعني عدو على الكفر ولا سيما إذا أسروا مسلما أو ضيقوا على أهل الإسلام فيدعو أهل الإسلام آه دعاءا عاقب كل صلاة ولا صيام الفجر والمغرب والعشاء. لكن في صلاة الخمسة ورد هذا القنود في هذه النوادي. وليس له سيقة يعني معينة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدعو على الكفرة. يعني كما جاءت الرواي والمقال كان يدعو على الكفرة ويدعو للمستضعفين من أهل الإيمان. لجا القنود هذا الذي يعني هو جاري الآن عند الشافعية وعند المالكيه هذا هو الذي عندهم الآن والشافعيه عندهم دعاء وقنود هو اللهم اهدنا بمن هديت أليس كذلك وعندنا عند المالكيه اللهم انا نستعين وقونا نستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونود عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك إلى آخر الدعاء عندنا يقال سرا وعند شافية يقال جهرا عندهم بعد الربع من الركوع ونحن عندنا قبل الربع من الركوع ومن بعد الربع من الركوع ونحن قبل الربع من الركوع هكذا يعني جرى به يعني عمل المذاهب لكن لا يلزم من جرايان عمل المذاهب صحة القنوت لأنه لا يوجد حديث يجعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغنط في حياته كلها في صلاة الفجر بهذه الثقة أو بهذه الثقة جارا أو سرا قبل الركوع أو بعد الركوع هذا مما أعمله الفقهاء والخروج من هذا المألوف صعب جدا هذا مألوف هذا عليه الناس مئات السنين لم أقل ألف عام لم أقل ألف عام فمئات السنين الناس على هذا فلا بد من معالجة هذا الأمر يعني إيصال النصوص والأدلة إلى هؤلاء إيصال النصوص والأدلة إلى هؤلاء ولو أنك أنت تصلي وراء هذا يعني أتقالبه وجل سيادعو اللهم هدنا بمن هديت آمين وَغِنَا شَرَّمَا قَضَيْتَ آمين أنت لا تقول أنت لا تقول لا يلزمك أن تقول لكن ماذا تفعل يعني تخر إلى السجود هو فعل بدعة بدعة مقروهة يعني لا تصل إلى الحرام لماذا لأن لهم يعني شبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولهم شباي أخر هذا معنى القرود في النوازن لكن لهم شباه أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلط بالفجر إلى أن لحق بالرفيق الآن وهذا لا يصح لكنه صح عنده وإن كانوا هم ليسوا من أهل التصحيح هم ليسوا من أهل التصحيح لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن لكن هذا هو الذي يعني يجري الآن فلذلك يعني تصلي معهم ولا تدعو أو لا تؤمن معهم. نحن مرات نصلي يعني عندنا بالمالكية هناك يعني الدعاء يعني سراً وماذا فعل أنا أتحينا فرصة أن الأمة الآن يعني تحتاج إلى دعاء فأدعو بالدعاء الذي يعرفه اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر المجاهدين اللهم, اللهم تولى أمرهم اللهم عليك بالكفرة اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأمريكا اللهم عليك بإسرائيل اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سيشان وفي كل مكان هكذا يعني أقول هذا لما هو ينتهي باعتبار أنه في نازلة ولا يعرف النوازل يعرف هذا الدعاء لو مات أهل الإسلام من أولهم من لا يترك هذا الدعاء ما يعرف إلا هذا هذا الذي ورثه لو قلت لو أهل الإسلام ماتوا الله يرحمهم بس هذا هذا الذي تجده عنده الله يرحمهم ماتوا رحمهم الله ماذا عند بائل هو مرجع أصلا هو أصلا في أصلي مرجع. لا يعرف واقع المجتمعات الإسلامية ولا يعرف الحاصل في المجتمع الإسلامي يصلي صلاة آلية مثل آلة الآل يعني تصور الصلاوات في آلات صحيح؟ هو عالم هذه الآلة في كثير من الأحيان لا يعرف الذي يصلي يعرف أنه صلى أربع ركعات ثلاثة ركعات ركعتين لا يدري يعني ما في هذه الركعات من عبادة وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى وخشوع ودمع تنزيل واستصغار للنفس هذا لا يعرفه أكثر يعني الفقهاء لا يعرفون هذه الأشياء أكثر الفقهاء 99 وتسعة من عشرة منهم لا يعرف اللي يعرفون هذا ال... الذي ذكرته الباقي من التسعة وتسعة, وتسعة من عشرة هذا الباقي وربما وتسعمائة وتسعين و... وتسعمائة وتسعة وتسعين من واحد هذا الذي يبقى عجر علمهم قد تلقى من هؤلاء المقاومة يعرف شيء يعرف شيء عن الواقع ما يدري يعني ما الحاصل يعني ما يدري فلذلك هذه مشكلة كبيرة جدا يعني لا لا لا, لا. العلم يعني يحتاج إلى معرفة الإنسان صحيح للمعرفة من السنة والقرآن واقع المجتمع الأول ويعرف الواقع الذي يعيش فيه الآن ويظن ان الإسلام أو الفقه مجرد يعني اقوال توجد يعني في هذه الصحف وهذه الاوراق محفوظات يحفظها ليس إلا الا هذا الحفظ لا يريد يتعامل لا ناض سلام عليكم اخوان كذا لا نريد نزعل الحمام Subhanallah. <seus> Yang Maha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.